وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَّا رَيْبَ فِيهِ فَأَبَىٰ ٱلْوَالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا قُل لَّوْ أَنَّتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَتِ رَبِّي إِذًا لَّمَسَكْتُمْ إِذًا لَّمَسَكْتُمْ خَشْيَةَ ٱلْإِنفَاقِ وَكَانَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لاَ ظَنُّكَ يَا مُوسَى مَسْحُورًا قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ هَؤُلاَءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَصَائِرَ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 وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لأن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة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 وَيُهَيِّئُ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مُرْفَقًا وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَاوَرُ عَن كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ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 قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعذوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة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 واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا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 قال له صاحبه وهو يحاوره اكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفه ثم من نطفه ثم سواك رجلا لكنه الله ربي ولا اشرك بربي احدا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 هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء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 ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فَلَمْ نغادر مِنْهُمْ أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا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 إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْطَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقُرًا وَإِن تَدْعُهُمْ إلى الْهُدَى فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَل لَّهُم مَّوْعِدٌ لَّن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلًا وَتِلْكَ الْقُرَى أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم اهلكهم موعدا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 أَلَمَ نَأْتِكُمْ بِمَا كُنَّا نَبُوءُ فَارْتَدَّ عَلَى آثَارِهِمْ قَصَصًا فَوَجَدَ عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا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 تأويل ما لم تستع عليه صبرا